الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي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 ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تومها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيب ولا ركاب ولاكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن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 في صدورهم عاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق نفسه فأولئك هم المفلعون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان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 وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَعَذًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَا نَصْرًا نَكُم وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَا هُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَ وَعَرَأَ إِن طَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ لَئِنْ كُنْتُمْ أَجْدَرَ بِثِقَةٍ فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد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 يا إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتنظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون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 أصحاب الجنتين هم الفائزون لو أنزلناها فذقم أنا على جبل لرايتنوه خاشعا متصدعا من خشية الله